بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتح مبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم من عمته عليك ويتم من ويهديك صراط مستقيم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 جِئْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا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 قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ان ليغون قلب الرسول والمؤمنون الي اهلهم ابدا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوءُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا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 قبل يعلبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وَمَن يُطعِلَهُ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعْلِبُهُ عَذَابا أَلِيماً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 ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عن ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم, فتصيبكم منهم معرة بغير علم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 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحنية حنية الجاهليين، فأنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليم.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 ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما